وَمَا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ கௌரூ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ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 وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اذْعُرْ يَا رَبِّ عَلَيَّ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حتى توارت بالحجاب ردوها على اج فطفق مسحبا بالسوق والاعناق ولقد فتن ماس سليمان والقينا على كرسي جسدا ثم الانب قَالَ رَبِّ ٱفْرِغْ عَلَيَّ صَبْرًا وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ஷ நுள்ளூ வரீனமு கவீனஃபம் நுன் ஐ அம் சி ஐரிச இன்னுஃனமரா தன அயூவ இன்ன அநீம சனியை நுபிணு ஆத ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُقْتَصِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابُ